وألقى في الأرض رواتي أن تميد بكم وأنهار وشُهلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجمهم يهتدون أَفَمَن يخلق كَمَن لا يخلق أَفَلَا تذكرون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 يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله هنيانهم من القوامل فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف مِنْ فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون